نحن إذ نعرج على أمثال هؤلاء الرحط المباركين إنما نريد أن تمتلئ القلوب محبة لهم فإن المحبة أولى طرائق الاقتداء فقل ما يقتدل إنسان بشخص إن لم يكن له في قلبه محبة تجعله أثيرا عنده قريبا منه جليلا لديه ونحن معشر المؤمنين ينبغي أن ننظر إليهم أي أصحاب رسول الله نظرة إجلاء وأن ننظر إلى آل بيته رضوان الله تعالى عليهم نظرة إجلال وتقدير لمكانتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء الخمسة كلهم من ال. بيته وهو عليه الصلاة والسلام لما شك إليه العباس بن عبد المطلب جفاء بعد قريش له قال والله لا يؤمن حتى يحبوكم لله ثم لقرابتي فقولوا عليه الصلاة والسلام حتى يحبوكم لله هذا عام يشترك فيه المؤمنون جميعا فكل مؤمن يحب المؤمن الآخر لأجل الله مما يتعلق بأجل الله لكن يتعلق به حق آخر قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرثتهم حقا بلا شك ويجب أن تعرف الأمة لهم هذا الحق والحمد لله إن كثيرا من الأمة يعرف لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حقه وقد أحسن الكوميت عندما قال وإن كان الشعراء أحياناً في ألفاظهم ليست ألفاظاً شرعية لكن يؤخذ منهم المعنى لللفظ قال عنهم من معشر حبهم الفرسدق قال من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجاً ومعتصم من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجاً ومعتصم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قل لا أسألكم عليه أجرى إلا المودة في القربة قل لا عليه أجرا إلا المودة في القربة وان كان هناك اختلاف بين علماء التفسير في معنى الآية لكن يؤيده قول النبي عليه الصلاة والسلام للعباس والله لا يؤمن أحدهم حتى يحبوكم لله ولقرابتي وقد ورد أن أحمد الإمام أحمد رحمه الله وقد ورد أن الإمام احمد رحمه الله لما كان يشتك من أثر جلد الجلادي له يقول رحم الله المعتصم ما له ومالي كان يكف عن إذاء المعتصم أو سبه كل ذلك لقرابة المعتصم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أي الإمام أحمد رحمه الله لا أريد أن يكون خصم يوم القيامة ابن عم رسول الله صلى الله عليه